لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م م للعلوم الاسلاميه ك ت Thank I'm s o you م ص ي ب من ا ل س م ا ب ل س ي ل ل ع ل و د ي ج ع ل ا س ص ا ب ع ا ل ف أ ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا って。 「こんにちは」